أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء فَصَيْحَةَ وَاحِدَةٍ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعُ الْدَيْنَ مُحْضَرٌ وَآيَةُ الَّهُمُ لَغْضُ الْمَيِّتَةِ أَحْيَينَهَا وَأَخْرَجْنَهَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّةً مِن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 ما يركبون وإن نشأ نضرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحبون وما تاتيهم من آية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 ويقولون لَّو يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ كنتم إن صادقين إِلَّا فِي مبين وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يغصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون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 وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أَفَلَمْ تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصدوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو مشاء لطمسنا على أعينهم فاصفقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننقصه في الخلق أَفَلَا تعقلون وَمَا علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن لِتُنذِرَ مَن كان حَيًّا ويحِقّ القَوْلُ عَلَى الكَافِرين أَوَلَم يَرَوْا أَن خَلَقنا لَهُم مِّمّا عَمِلَت أَيدينا وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم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 نحي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصا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 أَيْذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوتُونَ أَوَآبَاءُنَ لَوَّلُونَ لو قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجِرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ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 كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سرطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إن ثائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا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 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاطلات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول يقول أنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنت ما ترابا وعظاما لا مدينون قالا لنتم مطرعون فالطلع فرآه في سواه الجحيم قال الله ان كت ولولا نعمة ربي لكم من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بميتين إِلَّا موتتنا الأولى وما نَحْنُ بمعذبين إِنَّ هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون وَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلَنَا مْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشياطين فَإِنَّهُمْ لا منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنه ألف وقبلهم أكثر الأولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون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 أَيْفَّنَ آلِيَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدِبِرِينَ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 فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعلناهم نسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلم ما بلغ معه استعيا يا بني إني ألا في المنام أن يأذبح فانظر ماذا ترى قال يا أب تفعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما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 وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبي أم الصالحين وباركنا عليه وعلى آله ومن ذريته محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في سلام على 122. إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين إلا عجوزا في الغابرين ثم دم 119. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون 110. يونس لمن المرسلين إذا بق إلى الفلك المشحون فَكَانَ فساهم فكان من فالتقمه الحوت وهو ملين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم